يقول ن ص ي ح ة ل م س ت خ د م الانترنت الانترنت والجوال الايفون و الايباد و ا ل ا ج ه ز ة هذه البلاك بيري و ا ل تويتر و ا ل فيسبوك هذه من اعظم الفتن على الانسان وقد اخبر النبي صلى الله عليه و سلم ان هناك ف ت ن ة اسمها الدهماء في آ خ ر الزمان و العلماء ما يدرون عنها قال ثم تظهر فيهم الدهماء قالوا وما الدهماء قال ف ت ن ة لا تدع وجها إ ل ا لطمته ولا بيتا الا دخلته كان العلماء يقولون عند الحديث هذا الله أ ع ل م بمراد رسوله ا ل آ ن العلماء يقولون هذه ف ت ن ة الدهماء دخلت كل بيت ولطبت كل وجه وهي سلاح ذو حدين ممكن تستعدم تستخدم في الخير وممكن تستخدم في الشر ولكن ل ل أ س ف الشديد ف إ ن جميع شعوب ا ل أ ر ض تستخدمها بالخير ونحن نستخدم أ ك ث ر ه ا في الشر افتش جوالات كثير من الناس تجدها مقاطع خ ب ي ث ة وتجدها رسائل غ ر ا م ي ة خ ب ي ث ة وتجدها يدخل في المواقع ا ل م ن ح ر ف ة و ا ل م ح ر م ة وتجد البنت كذلك تدخل حتى وقعت الفتن وحصل الخلل الاجتماعي والانحراف الاخلاقي وذهب الحياء بل انعدم عند كثير من النساء ا ل م ر أ ة ما كانت تكلم ر ج الرجال ح ي ن لا تكلم الرجال عادي وبت... وتقول ك ذ انا على ع ل ا ق ة بشاب ايش م ع ن ا ع ل ا ق ة بشاب يعني على زنا وركبت مع شاب ايش م ع ن ا ت ر ك ب ي ن مع شاب ايش بيسوي بك الشاب يريدك تاخذين عمره اين الايمان اين الحياه لا إ ل ه إ ل ا الله لقد اخترقت أ ع ر ا ض ن ا و أ خ ل ا ق ن ا بسبب هذه الوسائل أ ل ا ف ل ي ت ق الله كل إ ن س ا ن وليعلم أ ن الله يراه وهو في الليل في غرفته على ا ل إ ن ت ر ن ت يدور المواقع ا ل خ ب ي ث ة على ش أ ن يراها ما أ ح د يراك لكن الله يراك و إ ذ ا خلوت ب ر ي ب ة في ظ ل م ة والنفس د ا ع ي ة إ ل ى الطغيان